الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل هل يصح الوضوء بصب الماء على القدمين دون ذلكما ه وذلك المريض يتوضا على كرسي وجزاكم الله خيرا نعم بلغ الماء ا ل ب ش ر ة كلها بشرة القدم ولن يبقى شيئا منها زل عنه الماء في فيصح ولا لم يدركه المهم ان يكون الماء غطى ا ل ب ش ر ة كلها ب ش ر ة القدم نعم